إن يقولون إلا كذبا علم الله جل وعلا عباده في أول هذه السورة الكريمة أن يحمدوه على أعظم نعمة أنعمها عليهم وهي إنزاله على نبينا صلى الله عليه وسلم هذا القرآن العظيم الذي لا وجاج فيه بل هو في كمال الاستقامة أخرجهم به من الظلمات إلى النور وبين لهم فيه العقائد والحلال والحرام وأسباب دخول الجنة والنار وحذرهم فيه من كل ما يضرهم وحضهم فيه على كل ما ينفعهم فهو النعمة العظمى على الخلق ولذا علمهم ربهم كيف يحمدونه على هذه النعمة الكبرى بقوله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب الآية وما أشار له هنا من عظيم الانعام والامتنان على خلقه بإنزال هذا القرآن العظيم منذرا من لم يعمل به ومبشرا من عمل به ذكره جل وعلا في مواضع كثيرة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 وقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين وقوله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وقوله قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء الآية وقوله تعالى إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما ارسلناك الا رحمه للعالمين وقوله وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمه من ربك الايه وقوله ثم اورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا الى قوله ذلك هو الفضل الكبير وهو تصريح منه جل وعلا بان ايراث هذا الكتاب فضل كبير والآيات بمثل هذا كثيرة جدا وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة ولم يجعل له عوجا أي لم يجعل في القرآن عوجا أي لعوجاج فيه البته، لا من جهة الألفاظ ولا من جهه المعاني أخباره كلها صدق وأحكامه عدل سالم من جميع العيوب في ألفاظه ومعانيه وأخباره وأحكامه لأن قوله عوجا نكرة في سياق النفي فهي تعم نفي جميع أنواع العوج وما ذكره جل وعلا هنا من أنه لعوجاج فيه بينه في مواضع أخرى كثيرة كقوله ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون وقوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم فقوله صدقا أي في الأخبار وقوله عدلا اي في الاحكام وكقوله تعالى افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا والايات بمثل هذا كثيره جدا وقوله في هذه الايه الكريمه قيما اي مستقيما لا ميل فيه ولا زيغ وما ذكره هنا من كونه قيما لا ميل فيه ولا زيغ بينه أيضا في مواضع أخرى كقوله لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمه وقوله تعالى إن هذا القرآن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 وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وقوله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقوله ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير وقوله ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا إلى غير ذلك من الآيات وهذا الذي فسرنا به قوله تعالى قيما هو قول الجمهور وهو الظاهر وعليه فهو تأكيد في المعنى لقوله ولم يجعل له عوجا لأنه قد يكون الشيء مستقيما في الظاهر وهو لا يخلو من اعوجاج في حقيقة الأمر ولذا جمع تعالى بين نفي العوج وإثبات الاستقامة وفي قوله قيم وجهان آخران من التفسير الأول أن معنى كونه قيم أنه قيم على ما قبله من الكتب السماوية أي مهيمن عليه وعلى هذا التفسير فالآية كقوله تعالى وانزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه الآية ولأجل هيمنته على ما قبله من الكتب قال تعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون الآية وقال قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين وقال يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب الآية الوجه الثاني أن معنى كونه قيم أنه قيم بمصالح الخلق الدينية والدنيوية وهذا الوجه في الحقيقة يستلزمه الوجه الأول أيها المستمع الكريم بقيت لحديث المؤلف حول الآيات بقية نستكملها إن شاء الله في لقائنا ليلة غد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته